يا عم صلي على النبي. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. وحاشيتني الصلاة على النبي. صلى الله عليه وسلم. شعرت توتر الصلاة على حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. واتجمع من كثر الصلاة على النبي. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بحاجة الصلاة. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.